أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم يبيه أين قد بعث لكم طاروت ملكا قالوا أنما يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يقتصا من المال قال إن الله أحق به عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله مُؤتِم ركبه من يا شا والله واسكن الين وقال لهم نبيي ان ايه ملكه ان يفيكم الصابوت في سكينه أن يأتكم السبؤ فيه سكينة من ربك وبقية ما ترك آل موسى وبقية ما ترك آل موسى وألها عون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم أن كنتم مؤمنين فلم فَطَالَ طَالُوثُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِ رِقَابَهُمْ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ غَضْبًا جَارِيًا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا منه فَلَمَّا جَاهَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَقَافَتَ لَنَا الْيَوْمَ قَالُوا لَقَافَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَنُودِهِ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَغْنُونَ أَنَّهُمْ لَا خَلْفٌ غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بردوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أسرق علينا صبرا قالوا ربنا أسرق علينا صبرا وتذبت أقدامنا وتذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملش والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله نو فضل على العالمين واشيك آيات الله نقلوها عليك بالحق وإنك لمن مرسلين